ولما جاءهم رسول من عند اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم أو تلك كتاب كتاب الله نذَر فريقم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأى ظهورهم كأنهم لا يعلمون نذَر فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله